وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَّبَ رِيحُكُمْ واصبروا, وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَقَرًا وَرِآهًا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 في أتاني نكص على عقيبي وقال إني نكص على عقيبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله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 ولو ترانا اذ يتوفى الذين كفروا البلاء يكت يضربون وجوها يضربون وجوههم, وجوههم وانبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس